وهو الذي أرثل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة